فقالوا أبشروا يهدونا فكفر وتوالوا واستغنى, واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه والله بكل شيء عليم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 ازواجكم واولادكم عدو ولكم ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله ع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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ العزيز الحكيم